إليه يرد علم التاعة وما تخرج من تمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قضل وظنوا ما لهم وظنوا ما لهم من محيص لا يتأمل الإنسان من دعاء الخير وإن نسه الشروف يأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة من من بعد ضراء أمسَّته لا يقول النهادى لا يقول النهادى وما أظن الساعة قائمة ولا أوجعت إلى ربي إن لي عنده للحسناء فَلَنُنذِرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ لِجَائِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَلِيمٍ قل أرأيتم إن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ من مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ دَعِي ذَنْرِيهِمْ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفر ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا بكل شيء محيط